والنين آمين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فان قال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم باسماءهم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 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق انتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين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 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه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 ودخول الباب سجدا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا جزاء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 وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان ان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله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 من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللون تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبه علينا وان ما ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا دلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه مسلمه لا شيه فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ إِسْرَاءَ إِلَىٰ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَذِي الْقُرْبَىٰ واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 بل تثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ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 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد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 رجع الى الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الرحيم اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نحمدك اللهم ربنا على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا سميع يا عليم اللهم اجعلنا لنا اللهم من يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا في هذا الشهر أبواب الخيرات والبركات وأجب لنا فيه سائر الدعوات وافتح لنا فيه أبواب الخيرات والجنات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر شهر عز ونصر وفرج وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم تغمد بالرحمة في رضوان من وافاه الموت ولم يبلغ معنا شهر رمضان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وارحمنا برحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ الطغاة والملاحدة واعداء الدين واجعل بلدنا هذا امنا وايمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في الاوطان والدور واصلح الامه وولاة الامور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين